الله جل وعلا حفي بأنبيائه ومرب لهم فلما جاء موسى عليه الصلاة والسلام ناداه رب إني أنا ربك حتى يطمئن لأنه بدأ خائفا هو يسمع النداء لأول مرة فلما يعلم أن الذي ناداه هو رب العالمين كما قال هنا يا موسى إني أنا الله رب العالمين اطمأن نفسه ولفل الربوبية لا يقع فيه مطالبة للعبد إنما تقع المطالبة في لفظ الألوهية فقال له ربه يا موسى إني أنا الله رب عالم قال في طاها إني أنا ربك فخلع عليك فخلع موسى عليه قال بعضوا للعلم في بيان الحكمة من هذا أنت موسى موسى بركة الوادي فلا يحجب عن الوادي من عليه وقيل غير ذلك وهذا عندي أرجح اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى قال هنا إني أنا الله رب العالمين بين له جل وعلا أن الله تبارك وتعالى اختاره واصطفاه واجتباه حتى يعلم بثقل للمسؤولية التي ستناطق إني أنا الله رب العالمين قال له كما في طه وما تلك بيمينك يا موسى كان موسى قد اتخذ عصر يتكئ عليها يتوكئ عليها ويرعى بها الغنب هذه العصاء موسى يعرفها حق المعرفة هي من قديم الدهر معها اختارها على عينيه واتكى وتوكى عليها في غضوه ورواحه فليست كثما غريبا عنها، ولهذا معنى. سأله ربه وما تلك بيمينك يا موسى هذا كله عند جبل الطور قال هي عصاي هذا جواب يكفي لكن لا توجد لدة كملدة كلدة مناجاة وكلام مع رب العالمين جل جلاله وما كان موسى يريد أن يفرط في هذا قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ثم تذكر أن أدب مع الله لا يطيء فقال ولي فيها مآرب أخرى قال له ربه ألقها يا موسى ألقها بعد أن قال موسى واعترف أنها عصاته التي يعرفها قال هي عصاي فإذا هي حية تسعى هذا أين في سورة طه هنا في سورة القصص قال وأن ألقي عصاك فلما رأها تهتز كأنها جان الجان نوع من الحيات خفيف والمقصود في المعنى أنها حية في ضخامتها فعبان في تلونها خفيفة كالجان في حركتها فألقاها فلما راها على هذه الصورة ولا مدبرا ولم يعقب فناداه ربه يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين قال في طاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف عندما أخذها موسى والتقطها ماذا كانت كانت حية فأخذها موسى على أنها حية ثم أصبحت عصا وعادت عصا بعد أن قبض عليها سنعيدها سيرتها الأولى أي سنعيدها عصا كما كانت مما وقع هذا موسى بعد ذلك سيكلف بالوقوف بين يدي فرعون ومن استطاع أن يؤدبه الله ويحسن الوقوف بين يدي الله لن يعدل أن يقف أمام فرعون من؟ أكرمه الله بأن وقف بأدب بين يدي الخالق لم يرى المخلوق شيئا وهذا من تعليم الله وتعديب الله واصطناع الله لأوليائه كما قال جل وعلا عن موسى نفسه واصطنعتك لنفسي